بسم الله الرحمن الرحيم يا ابن آدم يا شاب, يا شاب يا شاب يا غالي يا غالية أين نحن عن الله عز وجل أين نحن عن الكريم أين نحن عن الرحيم أين نحن عن أين نحن من زينا عن من أحيان عن من سقان زرت من المستشفيات شاب من الشباب على السرير الأبيض انقطع عنه حبل الرجاء إلا من الواحد القهار جل جلاله لا يسمعه أحد لا يراه أحد الكل مشغول في دنيا لكن هذا الشاب مشغول بمن بالله جل جلاله دعاني صاحبه لزيارته ضربت الباب إذ بصاحبه يفتح الباب تفضل يا شيخ دخلت وصلت إليه هويت لكي أقبله قال يا شيخ لحظة بارك الله فيك قلت ما الموضوع قال يا شيخ هو الآن يصلي لله عز وجل كيف يصلي مشلول مقعد لا يستطيع أن يتحرك لا يستطيع أن يتكلم قال يصلي لله عز وجل من ثمان سنوات بعينيه فقط يومئ بها إيماء يسبح ربه عز وجل ويذكره وينك يا صاحب القوة وينك يا صاحب كمال الأجسام وينك يا, وينك, يا وينك يا قوي وينك يا من تتقوى بقوتك على الناس وينك عن رب الأرض والسماوات شاب مقعد يصلي لله عز وجل بعينيه يوم وإحنا اليوم يا أخواني يا شباب القوة موجودة والصحة موجودة والمال موجود والسيارة موجودة والزوجة موجودة, والزوجة موجودة والأولاد موجودين والأم موجودة والأب موجود أين الله وينك عن الله وينك عن الرحيم وينك عن الجليل كم ذكرك ونسيته كم أعطاك وما شكرته كم تفضل عليك وتركته أين أنت منه ثم ردوا إلى الله مولاهم الحظ لا إله إلا الله كم ننسى كم نتغافل كم, كم نتعاظم كم نتكبر لكن الله عز وجل إذا سألته والله ثم والله أعطاك إذا رجوتك فتح لك الباب إذا توجهت إليه سمع دعاك أجاب شكواتك كشف ضرك شاف مرضك فتح لك بابه دلك عليه ذلكم الله فعنا تقفكم كم تحتاج أن تعيش معه إذا اشتد عليك المرض أسألك بالله من تدعو أمن يجيب المضطر وإذا دعاه أمن يجيب المضطر وإذا دعاه ويكشف السوء تضيق نفسك يبعد عنك الأصحاب يتخلى عنك الأقرباء والأحباب إلا الله عز وجل ما يتخلى عنك إلا الله عز وجل ما يتخلى عنك دع حبيبي صلى الله عليه وسلم ربه قال ربي إلهي لبيك وسعديك والخير كله بين يديك والشر ليس إليك نعصي وننساه ونعرض عنه ونتكبر عليه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما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 يا أخواني اسمحوا لي إني أهمس في آذانكم همسا يقول الله عز وجل في محكم الكتاب يا أيها الإنسان أنا وأنت ما برك ما ظرك بربك الكريم وش سوالك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك تذكر ما مع القرآن؟ اشمع الله عز الحب حبه اشمع الله عز وجل لسؤاله اشمع الله قربه ابتلاك نعم انقصلك او انقص عليك منعك زاد فتح اغلق اعطى منع من اجل ماذا من اجل ان يسمع صوتك من اجل ان يسمع صوتك يا رب يا رحيم يا جليل يا من بيده ملكوت كل شيء يا من يجير ولا يجار عليه يا كريما يا رحيما يا صاحب الملك يا صاحب السلطان يا من بيدك ملكوت كل شيء يا ربي يريد ان يسمع من تذلله وقال ربكم دعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداهرين. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.